شبكة مزامير آل داود تهديكم وأعلت لكم الأفعام إلا ما يتلى ذلك ومن ji tan من womi na قولا waji tan li bu ko la وَجِيئَ تَنَبِئُ قَوْلَ الذُّرّعُونَ فَمَا ٱللَّهُ يُغَيِّرُ ٱلَّذِينَ يُسْتُرِ ٱلْكِيدَةَ وَمَنْ يُرِدْ ما خوى من السماء فتصفه الطير أو تهويره الريع في مكان سعيد